ويا قوم لا اسنكم على جما لنا ان اجري скому إهُُّون قُورَِّهِ مدكه أَرقُ قَمَ تَجَهلُ أفلا تهتفن كرو قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جدالنا فأكتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولا ينفعكم نصي إن أرد أن أنصح لكم واطمئك الكذي أعيني